المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنت 넣 nepamadžio vamos, norėjus ir kurštok ran Vilaijbūt taris o pues, tau ir tai, įkivaikum bei ayuka min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma حبيب وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم